ما حكم الصلاة خلف الذي لا يحسن قراءة الفاتحة والفاسق ومن لا يظهر عليه سيم الصلاة الصلاة خلف من لا يحسن قراءة الفاتحة إذا كان يلحن بها لحناً جلياً فالصلاة لا تصح باعتبار أن الفاتحة ركن في الصلاة وأما إذا كان اللحن خفي لا يحيل المعاني فالصلاة تصح والصلاة خلف غيره أولى وبالنسبة للفاسق لكن بالنسبة لمن يلحن لحناً جلياً إذا كان من يصلون خلفه مثله أو أقل منه فصلاتهم صحيحة أما الصلاة خلف الفاسق ومن لا يظهر عليه سيمة الصلاح فالصلاة صحيحة ولكن تكون ناقصة فالافضل والأولى أن يبحث عن آخر يصلي خلفه هل سيؤجل الدرس إلى ما بعد العشاء أو سيبقى على حال نحن نسيت لا لكن ما رأيكم هل تحبون نجعل الدرس بعد من يفضل بعد العشاء واحد من يفضل بعد المغرب خلاص طيب جيد يبقى المغرب ان شاء الله يقول هل من توجيه لكم حضراتكم حول الهجمات الارهابية الاخيرة في بلادنا يعني قبل ان تذكر بعض المواقع بالانترنت بعض الاسماء كنا نقول يمكن فعلها بعض المندسين الذين يريدون الإيقاع بالناس والإخلال ب يعني أمنهم وما شبه ذلك كهذا الناس بدأوا يذكرون بعض الاحتمالات الأخرى المشكلة أن التصرف الواحد أحيانًا يمكن أن يتصرف إنسان نعم يدعي أنه يريد به ما عند الله عز وجل ويمكن أن يفعل نفس التصرف أسوأ الخلق على الإطلاق. ليؤذي به المسلمين. لاحظت كيف واضح الكلام التصرف الواحد إذا أردت أن تعرف أن هذا التصرف سيء وأنه خطأ غير صحيح مئة بالمئة جيد فانظر إلى هذا التصرف وعواقبه وما يقول إليه فهذا التصرف بغض النظر عمن صدر منه هو نفس التصرف هذا يمكن أن يصدر من أسوأ الناس. ويمكن أن يصطر من إنسان آخر من المسلمين يريد بذلك ما عند الله عز وجل ولكنه لم يسعفه لا عقله ولا علمه نسأل الله العافية فصار يتقرب إلى الله عز وجل بهذا الإفساد أمر محزن محزن أن تصل الأمور إلى هذا الحد جيد نسأل الله أن يقينا وياكم شر الفتن يقين شر الفتن وأنا دائما أقول للأخوان حتى الذي لربما يكون عنده شيء من نعم التردد في تصويب أمر أو تحسينه أو تقبئه أقول كن على الجادة كن على الجادة الأمر الواضح والأمور التي يقع فيها عندك تردد أو إشكال أو يخالفك عليها أهل العلم عندك مجال واسع جدا من أطعام الجوعة والأخوان كفالة الأيتام والأرامل وأبواب واسعة تدخل منها الجنة أما أن تأتي قلة علم وصغر سن وتندفع في أمر مثل هذا يخالفك عليه أهل العلم والناس يدعون عليك فما حاجتك لهذا تكون نهاية الإنسان نهاية صحيحة نهاية واضحة على المحجة نعم الناس يدعون له، و فمثل هذه الأمور، أصلي الله العافية يقول ما حكم قيام الليل جماعة باتفاق أحياناً إذا اتفقوا على هذا فهذا يعني تواعدوا عليه فهذا يدخل في البدع الإضافية الشاطبي رحمه الله ذكر أنواع لهذه القضايا البدع وذكر هذا النوع يقول ما شرع على سبيل الانفراد فإن قصد به الاجتماع قصدا على ترتيب فإن ذلك يدخله في البدعة لكن لو حصل اتفاقا واحد جاء في المسجد ووجد إنسان يصلي وأتم به كما فعل ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل حذيفة وكما فعل ابن مسعود رضي الله عنه فماذا نقول بهذا الاعتبار نقول لا بأس أو ناس وجدوا في مكان واحد وقالوا نصلي معا فلا بأس نعم يقول حكم الصلاة خلف الذي هذا تهين منه يقول انتشر عند بعض العامة أن الرجل إذا كان له عدة زوجات وطلق أحدهن فإنه يذهب إلى رجل آخر ويقول له طلق زوجتي لكي لا تطلق جميع زوجاته أن الرجل إذا كان له عدة زوجات، وطلق إحداهن، فإنه يذهب إلى رجل آخر ويقول لطلق لك زوجتي، لكي لا تطلق جميع زوجاته. ما رأيكم حول هذا؟ ملاحظة، سمعت هذا ولست متأكداً. من السائل؟ ما هو موضوع؟ ما هو واضح؟ يروح الواحد الثاني يقول لي زوجتي؟ <تصفيق> هي ليست في عصمة حتى يطلقها. وشوا؟ يقول إيش أيوة وش يقولون ها يقول هي في رقبتك طلقها يعني يوكله لا يوكله شيء ثاني لكن هنا أو يفوضه هنا يقول إذا كان الرجل له عدة زوجات وطلق أحدهم فإنه يذهب إلى رجل آخر يقول طلق زوجتي لكي لا تطلق جميع زوجاته هو وين هو عشان يمكن يقصد أنه قاعد ينقرى متن فقهي وين السائل تفضل أنت السائل طيب لعله يريد ها ما يجديه حتى لو راح الواحد من العوام طيب يقول إذا دخل رجل وسأل الخطيب وهو يخطب عن حكم يختص به هل هذا من اللغو وهل الخطيب يجيبه نعم إذا دخل الرجل أثناء خطبة الجمعة وتكلم مع الخطيب أو كلمه الخطيب فأجاب عنه ليس هذا من اللغو لأنه اشتغال مع الخطيب وليس باشتغال عنه واضح اللغو هو الاشتغال عنه مثل حصى أو قال لصاحبه أنصت نعم إلا أن يكون الخطيب يلغو فإن لغى الخطيب فلا بأس بالله كما ثبت ذلك عن بعض التابعين كانوا يتحدثون إذا لغى الخطيب وبدى يهرف بما لا يعرف نعم فإنهم يتحدثون فلما قيل بعضهم والخطيب يخطب قال ليس هذا من هذا ثبت هذا عن بعض التابعين إذا بدى الخطيب يخلط يتكلم في باطل فعنده إذن سلم على اللي بجوارك قال له كيف الحال وشلونكم نعم يقول أنا مدة استقامتي سنة ويغوين الشيطان وهوى النفس في إخراج شهوتي التي تتغلب على فكري ثم أقدر أعمل لا أقدر أعمل ولا أخشع في الصلاة والعبادة حتى أخرج شهوتي وأصبر عد مدة سبوع وبعد ذلك لا أقدر فما أعمل يا شيخ مع ذلك أنه يؤلمني ويقطع قلبي وأحس بالنيران في قلبي أنا أقول لهذا الأخ ومن كان على شاكلته عدة أمور سريعا الأمر الأول يأتيك الشيطان ويقول لك أنت منافق هذا الأخ يقول أنا اهتديت منذ سنة سيأتيك الشيطان ويقول أنت منافق لأنك تعمل في السر ما لا تعمله في العلانية ظاهرك الصلاح وأنت تعمل أشياء في نقول هذا الكلام ليس بصحيح ليس هذا هو النفاق ليس النفاق أن يعصي الإنسان سرا ويحفظ مروئته جهرا فانسان مطالب والنبي بحفظ المروءة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمة معافى إلا المجاهرون وذكر المجاهرة أن من المجاهرة يعمل الرجل بالليل عملا ثم ف فإذا جاءك الشيطان فاعلم أنه جاءك بأعظم مما وقعت فيه وهو هذه المعصية ولذلك تجد بعض الناس يقول الشيطان لماذا أن تفعل هذا طيب يا إبليس ما المراد الآن ماذا تقترح تقترح يقول فلها جميع هذا هو الحل لا تبقي ولا تذر هذا هو الحل معصية وحدة وسرّا مع القلق والخوف والندم وهي توبة صحيحة الندم حتى لو عاد غلبته نفسه فعاد لنهول المعصية لكن ندمه الأول توبة صحيحة إذا كان عازما إلا يعود فإن غلبته نفسه فعاد فليتوب تمحى المعصية لكن هو بيقول أبعصي ثم توب فهذا إصرار واضح لكن الحالة التي وصفها هذا الرجل الآن هو تائب توبة صحيحة لاحظتم؟ واضح الأمر الثالث وهو أن مثل هذا الإنسان ينبغي أن يتزوج ويستريح ولا يصعب أمر الزواج تزوج امرأة بمهار يسير كثير من الناس يريدون أحدا يعف بنات بناتهم و... الأمر الآخر وهو أن هذا الإنسان يحسن أن يختلط وأن يفرغ طاقته في أشياء عملية كثيرة يروح مركز توعية الجاليات أو غيره يشتغل ولا يأتي البيت إلا منهك ولا يأوي إلى فراشه إلا عند مغالبة النوم ولا يخلو منفردا قدر الإمكان وإذا خرج ال المياه دخل دورة المياه عزكم الله ليغتسل مثلا أو غير ذلك فإنه يدخل وهو مستوفز يعني بأسرع ما يكون يغتسل ويخرج لحظات نعم ويسد كل طريق يوصله إلى هذا لا يطيل المكف في هذه الأماكن نعم مع الصوم فإنه له وجاء ولا يكفي أن يصوم الاثنين والخميس أو الأيام البيض أو رمضان فقط لأن هذا كما هو مشاهد يصوم ولا تتغير شهوته ولا تنكسر إنما تنكسر كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله بإدمان الصوم يصوم طويل يسرد يصوم يوما ويفطر يوما أو يسرد الصوم شهور نعم، فهذا الذي يكسر الشهوة بعد مده يظهر أثره ما يظهر من البداية ويراعي أمرا معه مهم جدا أن الكثيرين يصوم في النهار وإذا بجاب الليل جلس يأكل إلى الفجر ولو قيل كل في النهار ما يستطيع لأنه تخمة فهذا كيف تنكسر شهوته ولذلك تلاحظون الناس في رمضان تستعر شهواتهم في الغالب ولا لا والهيئة أكثر ما يجدون من الفواحش والبلايا والمصائب بعد صلاة الفجر في رمضان في الخلوات أليس كذلك فوين ما أثر فيهم الصوم لأنهم يرعون طول الليل فمتى هذا تنكسر شهوته. فتلاحظ هذه المعاني. يقول رفعت يدي ودعوت بين الخطبتين في صلاة الجمعة وتحري ساعة الإجابة. فأنكر علي أحد رقب بقوله إن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ساعة الإجابة وأبهامها من أجل أن تحراها. ومن الأوقات التي يظن أنها ساعة الإجابة ما بين خطبتين أو عند صعود الخطيب. فما يحتاج أن يرد بخصوصه دليل لكنه صلى الله عليه وسلم حدث على. يقول عندنا مزرعة خارج مدينتنا وهو بجوار قرية فيها مسجد فهل تجب علينا الصلاة في مسجد القرية مع العلم أننا ندخل في آخر المزرعة قد تكون المسافة بين جلوسنا والمسجد كيلو وزيادة وما صحة من حدد مسافة وجوب الجماعة بخمسة كيلو مترات عن المسجد لا هي القضية منوطة بسماع النداء من غير مؤثرات لا أصوات سيارات لا مكيفات لا مكبر صوت لا حواجز طبيعية كالجبال أو غير طبيعية كالعمارات أو نحو هذا. لو كان إنسان في مكان بيوت نازلة شعبية كما يقال أو في فلات وأذن كيف يسمع النداء في القرية أو في من غير مؤثرات ضوضاء المدينة وهذا بدون مكبر؟ فهؤلاء هم الذين يلزمهم إجابة صلاة في الجماعة. يقول هل يجوز للزوج الأخذ من زكات زوجته إذا كان عليه دين أو لا؟ نعم يجوز له أن يأخذ. لأنها لا تجب عليها النفقة على الزوج ما صحة من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة إلا له إلا من عذر وكيف يوجه له صح من أهل العلم من صح هذا نعم وهو, وهو, وهو, وهو أحد الأدلة التي استدل بها شيخ الإسلام على أنها شرط لصحة الصلاة نعم شرط لصحة الصلاة و والذي نضعفه قالوا نعم وبعضهم صححه موقوفا لا صلاة لجار المسجد إلا إلا في المسجد يقول ماذا إذا كان الركب أو مسافرون يؤذن أحدهم ويصلي أكبرهم لماذا لا ننظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم احفظهم لكتاب الله أنا ما جبت شيء من عندي هو الشيء الحديث اللي ذكرته في المرة الماضية وليأمكما أكبركما جيد في بعض الأحاديث هكذا ورد فهذا وجه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عندي وجاء في الأحاديث أنه الأقرء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الوفد أو لأعف ذلك الركب أكبركما وقال قولا عاما يا أم القوم أقرؤهم لكتاب الله فيكون المقدم هو الأقرء لكن يمكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله لذلك الركب لمعنى أنه مستووا في القراءة مثلا هم أو مسلمين جدد أصلاً إلى الآن ما ما نعم يستوون في في الفقه وفي القراءة فما الذي يقدم هناك اعتبارات للترجيح منها الأقدم إسلاماً الأكثر اتباعا الأكبر سنا كما جاء في هذا الحديث هنا وهناك اعتبارات ساقطة كما ذكر بعض الحنفية بعض الاعتبارات التي لا يمكن أن تقبل يقول ماذا يفعل من سلم عليه رجل وهو يصلي إن كان في الفريضة فلا يرد وإن كان في النافلة فإنه نعم يشير بيده نعم يعني يرد في نفسه ويشير في يده ليعلم ذاك أنه رد عليه أما في الفريضة لا والله قال وأقوم لله قانتين لما حديث من مسعود وغير لما كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم فيرد عليهم السلام ثم بعد ذلك لما نزلت هذه الآية ما رد عليهم فسألوه نعم يقول كيف يفرق المرء بين المني والمذي عند الاستيقاظ من النوم ووجوده في الملابس المذي ليس له لون وهو مثل لون الماء تماما ولزج لزج لا يخفى وأما المني فليس بلزج وثقيل ثخين مادته غليظة ولونه متغير وله رائحة واضحة جدا لا تخفى أما النزي فلا رائحة له فلا يخفى الفرق بين الأمرين يقول إذا صليت خلف إمام يجبارا لا يحسن قراءة الفاتحة فهل أقطع صلاتي أم أقلب النية وهل أخبر الحاضرين بأن يعيدوا صلاتهم يقال لهم هذا الصلاة لا تصح يقطعها أو ينوي الانفراد ينوي الانفصال عنه ويصلي وحده ويقول للناس من باب النصيحة بأن هذه الصلاة إذا كان يخشى أن إذا قام يتكلم يحصل مفسدة فإنها يقول لهم واحدا واحدا ترى في قراءة لحن في الفاتحة فأعيده الصلاة نعم يقول حصل لي موقف في الأسبوع الماضي بعد صلاة المغرب حين كنت أقرأ أذكار المساء فإذا برجل أتى متأخرا وأقام الصلاة وصلى منفردا وجهر بقراعته وحين قام للركعة الثانية كنت قد انتهيت من الأذكار فانضممت إليه بنية السنة الراتبة وسلمت مع الإمام فقال لي باقي لك ركعة فقلت له أنا صليت معك سنة الراتبة ما حكم ذلك وهل يحصل هو على أجر جمع نعم يحصل على أجر صلاة الرجل من يتصدق على هذا كما في رواية أبي داود أنه بعد ما كبر وجلوسك أنت بهذه الطريقة بعد حينما قام جلوسك معه السلامك معه قد فاتتك ركعة صليت معه ركعتين صحيح لا اشكال فيه لانك لا تصلي ثلاث يقول ذكرتم حفظك الله انه في حالة جمع الصلاة جمع تأخير ليس للأولى اذان احنا قلنا الاذان للوقت اذا قلنا انه للوقت مما يدل على انه ليس للوقت وانما للصلاة انك اذا اخرت المغرب بتصلي العشاء مع المغرب في وقت العشاء فما تؤذن للمغرب في وقت المغرب تؤذن أذاناً واحداً إذا أردت أن تصلي المغرب والعشاء يقول مأموم دخل مع الإمام وهو راكع فهل يكبر تكبيره واحدة ثم يركع أم يجب عليه تكبيرتان تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع يجزيه تكبيره واحدة نعم تدخل تكبيرة الركوع في تكبيرت الإحرام. لو كبر تكبيرتين فإن ذلك أكمل وأفضل وإن اقتصر على واحدة فإن ذلك فإن ذلك يصح وهي أحد فروع القاعدة المعروفة في العبادات التي تتداخل هذا من أجل صورها التي يصحح بها هذا المثال التي يصحح بعض أمثلتها هذا مثال العبادات المتداخلة لو أنه حلف أيمان قبل أن يكفر هل يجزي كفارة واحدة في خلاف بناء على القاعدة بادات متداخلة نقول إن كانت الايمان على شيء واحد وتكررت حلف اليوم إنه ما يشرب هذا الماء وغدا حلف إنه لا يشرب وشرب وبعد غد نقول كفر واحدة قبل أن يكفر جيد لكن لو الآن حلف أن لا يشرب الماء ثم حلف أن لا يشرب هذا القهوة ثم شرب ثم حلف أن لا يأكل عند زيد ثم حلف أن لا يكلم عمر فماذا نقول؟ نقول كل واحد كفارة تعددت على خلاف بناء على القاعدة كذلك ما يتعلق بالتكبيره هذا من أجل صورها أنها تكفي تكبيره واحدة هل اليمين الغموس كفارة؟ التوبة إن الحسنات يذهبنا السيادة كثرة الصدقة والصلاة والذكر والاستغفار يقول شرح من الأحاديث أكثر من 140 حديث جيد وقد تبقى لإنهاء العبادات كاملة ما يقارب 114 حديث فلو شرح في كل درس ثمانية أحاديث يمكن أن ينتهي من شرح أحاديث العبادات قبل الاختبارات الانهاء فليمكن ذلك قد لا يمكننا ذلك لكن نحن كما قلنا إن شاء الله في أربع سنوات ننتهي بإذن الله من الكتاب فإن استعنا قبل فالحمد لله لكن لن نجلس سبع عشرة سنة كما قال الأخ نعم بإذن الله عز وجل يقول السؤال الأخير يقول ورد في السنة الظهر الراتبة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها ركعتين هذا يأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم يأتي يأتي بإذن الله عز وجل لكن هنا في أسئلة أخرى وكذلك في الوضوء مرة ثلاثة مرة يقول المرأة إذا حضرت درسا وحضرت صلاة كالعشاء مثلا فهل تكون ملزمة بالصلاة جماعة في المسجد أم لها الانصراف والصلاة في المنزل سواء انصرفت قبل الصلاة أم بعدها من أهل العلم أن يقول لا يلزمها ذلك لأنها غير مخاطبة غير ملزمة لا يجب عليها الجماعة نعم وهذا له وجه ويحتمل أنه يلزمها جيد احتمال أنه يلزمها النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث أبي هريرة لما أذن ثم خرج رجل فتبعه أبو هريرة ببصره فلما فارق المسجد قال أما هذا فقد عصى أبي القاسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يخرج من المسجد بعد بعد الأذان فيمكن أن يشمل ذلك الرجل والمرأة باعتبار أن الشيء قد لا يجب ابتداء ولكنه يجب على المكلف في حال ثانية مثل النذر لا يجب على على الإنسان بل يكره فإذا دخل فيه الإنسان وجب عليه نعم صلاة الجنازة فرض كفاية فإذا دخل فيها الإنسان وجب عليه الإتمام نعم الحج العمر تطوعا لا تجب عليه فإذا أحرم وجب عليه الإتمام ليس بمخير فهل هذا منه يحتمل مع أن الفارق أن هذا لم يدخل في العبادة بعد لكن ما قصدت أن هذا قد حضر المسجد وقد يشمله النهي لا يخرج حتى يصلي معهم قد احتمال وعلى كل حال لو قال قائل بأن ذلك لا يلزم المرأة لأنها غير مخاطبة أصلا بالجماعة فليست من أهل الوجوب فهذا له وجه والعلم عند الله عز وجل نعم الفناء من المسجد الفناء من المسجد يعني الأقرب لا كيف ما أحاط به سور المسجد أما إذا ما له سور الفناء فليس من المسجد